مردّدناه أسفل سافلين، إلَّا الَّذين آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْر مَنْوٍ فَمَا يُكْذِبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينِ أَلَيْسَ الْطَّاهُ بِأَحْسَنِ ك من الحاكمين.